الدرس الثالث الاماكن الهامه في تركيا واحد استمع الى العبارات الاتيه واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور قصر طوبقابي مضيق البوسفور مسجد اولو الاثار المقدسه بحيرة الأسماك المجلس الوطني التركي الكبير